يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة الذي فيه القرآن شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Soms in het de zonne-een, de zonne-een, de zonne-een, de zonne-een, de zonne-een, een de een een de de Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fanni qarinni als te dien en jemmen